انما انزلنا عليك الكتاب ل الناس بالحق فمن تقى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ كُلٌّ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا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 من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون